بين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساء المصير إن الله لا يغفر أيشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ غَلَّى ضل غَلَالَةً بَعِيدَةً إي يدعون من دونه إلا أنثى وإي يدعون إلا شيطان مريدا لعنهم الله وقال لا أتخذن من عبادك نصبا مفروضا ولا أضلنهم فلا يبتكنا آذان الأنعام، فلا يبتكنا آذان الأنعام، ولا أمرنهم، خلق الله، وَمَن يَتَخَذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعْدُهُمْ وَيُمَنِّيَهُمْ